مقام الله عز وجل ما من الخيرات بل يسارعون بالخيرات ويصارعون اليها لكنهم خائفون من كل ذلك خائفون أن ترد عليهم أعمالهم يوم القيامة ولا يقبل منها صرف ولا عدل وهذا واضح في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في سننه عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله اهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف من الله قال لا يا ابنه الصديق هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم هذا معنى قوله تعالى ويوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وانظروا إلى أحوالنا نحن وانظروا إلى أحوالنا نحن ما جاهدنا جهادكم ولا صلينا صلاة ولا صمنا صيامه ولا هاجرنا إجرته ومع ذلك نحن مطمئنون مغترون بأعمالنا مفرطون في الرجاء أما الصحابة رضوان الله عليهم فقد كانوا بين جناحي الخوف والرجاء فبقدر ما يرجون رحمة الله بقدر ما يخافون من مكر الله عز وجل وهذا الخوف هو الذي كان يدفع الصحابة إلى المزيد والإكتار فإن العبد إذا قلل من شأن عمله واحتقره وخاف أن لا يقبل منه ما هي النتيجة؟ النتيجه هي المزيد والاجتهاد والإكتار لكنه إذا عول على عمله واغتر به واطمأن إليه ربما دفعه ذلك إلى العجز والكسر والتواكل وربما دفعه ذلك إلى الاجتراء على الله وارتكاب الحماقات تعويلا على عمله ومن هنا قال أبو سليمان فيما نقله ابن القيم عن جملة من السلف مدار السالكين هذا الرجل كان يقول ما فارق الخوف قلبا إلا خرب ما فارق الخوف قلبا إلا خرب وقال غيره إن الخوف إذا سكن القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها وكان ذنون المصري رضي الله عنه يقول الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف فإذا زال عنهم الخوف ضلوا طبعا هنا نتحدث عن الخوف من الله وليس من غير الله عز وجل ولكن هذا صحيح حتى في عالم الدنيا حتى في عالم جرائم الناس حين يخافون من سطوه القانون وهيبة الدولة يلتزمون حدودهم لكن حين يتلاشى حكم القانون وتزول هيبة الدولة من القلوب يتجرؤون ويجترئون كذلك شأن العباد مع الله عز وجل حين يتملك خوف الله قلوبهم يلتزمون حدودهم وحين يضمحل خوف الله عز وجل من قلوبهم يجترئون على الله عز وجل ويرتكبون الحماقات وهم لا يشعرون أما أهل الله عز وجل فلا يغترون بشيء لا يغترون بحج ولا بعمرة ولا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاه ولا بطول قيام ولا بخير ولا معروف لأنهم لا يدرون أقبل الله تعالى ذلك منهم أم رد كل ذلك في وجوههم كما قال حاتم الأصب وما أحسن ما قاله قال لا تغتر. بمكان صالح فلا مكان أصلح من الجنة ولقي فيها آدم ما لقي من الجنة خرج، قال ولا تغتر بطول العبادة فإن إبليس لقي ما لقي بعد طول عبادة ولا تغتر بكثره العلم فإن بلعام بن باعراء دمه الله تعالى في القرآن واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانصلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين وكان أعلم من إسرائيل يحسن اسم الله الأعظم ولقي ما لقي قال ولا تغتر بلقاء الصالحين فلا أحد أصلح من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع بمجالسته المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار ولذلكم كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يغترون بشيء أبو بكر وما ادراك ما أبو بكر رأى طائرا فقال يا ليتني مثلك أيها الطائر ولم أكن بشرا وعمر رضي الله عنه أخذ تفنة من الأرض وقال يا ليتني مثلك يا تبنه ولم أكن بشرا مذكورا يا ليتني كنت نسيا منسيا يا ليتني لم تلدني امي وكان في وجهه خطان اسودان من الدموع المصور بن مخرمه رضي الله عنه كان لا يطيق سماع آية من القرآن الكريم وكان احيانا إذا قرات عليه الايه وأطرت فيه يصيح صيحته ما يفيق منها اياما قيل فجاءه رجل من خطعم رجل رباني خاشع يقرأ القرآن الكريم من قلبه قال فقرأ عليه أواخر صورة مريم إلى أن بلغ قوله تعالى ونحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ورده قال فصاح وقال أنا من المجرمين ولست من المتقين أعد علي أيها القارئ فأعاد عليه فشهق شهقه ولحق بالآخرة مات من فرقه من الله عز وجل أغم هجرتهم وجهادهم كان هذا حالهم ونحن رغم قلة عملنا وكثرة مساوئنا مطمئنون مغترون لا نحافظ حتى على صلاتي في وقتها وبعضنا يترك صلاة الفجر ويستخف بذلك كأنه ما صنع شيئا والغد يفعل مثله والغد يفعل مثله وكأنه ما صنع شيئا وإذا وعد أو ذكر أو قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم نسأل الله تعالى أن يفعنا وإياكم بما ذكرنا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان لكملان على خير عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين الشرفة وعلى كل من به مهتدى واقتدى إلى يوم الدين ايها الاخوه المؤمنون لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم رغم هجرتهم وجهادهم خائفين من لقاء ربهم خائفين على مصيرهم بين يدي الله عز وجل لكن هذا الخوف هو الذي رفع درجتهم عند الله وبوأهم أعلى المنازل والدرجات في جنات الخل لأن الله تعالى وعد الخائفين بذلك قال فأما من طغى وعاثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال عزم القائل فاوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أحوال الخائفين قيل له صفلنا لنا رجلا كيف يخاف الله عز وجل فقال قلوبهم بالخوف فزع وأعينهم باكية يقولون كيف نفرح والموت من ورائنا والقبر أمامنا والقيامة موعدنا وعلى جهنم أي الصراط على متن جهنم وعلى جهنم طريقنا ورأى الحسن رجلا وقيل فتى رآه مستغرقا في الضحك يضحك ملأ فيه فقيل له يا فتى أو قال له يا فتى امررت بالصراط قال لا قال هل تدري الى الجنة تصير ام الى النار قال لا قال فما هذا الضحك فمثلك لا يضحك قيل فما رؤي ذلك الفتى بعد ذلك ضاحكا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمتم ما اعلم لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذتتم على بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجعرون إلى ربكم فليضحكوا, كثيراً فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون اسال الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الخائفين من لقاء الله عز وجل الراجين لرحمته اللهم اشملنا بعنايتك وعفوك ورحمتك واكلأنا برعايتك يا حنان يا منان يا رحيم يا غفور اللهم اشمرنا المسلمين وذيب أحزان المسلمين وطب أسطام المسلمين وتولى جميع أمور المسلمين في مشارق العرض ومغاربها اللهم اصروا اخوانا المصدعفين في كل مكان الله مصر في فلسطين في العراق في الشيشان في كل مكان الله بين قلوبهم واجمع, واجمع صفوفهم وسدد رميتهم إلى نحور أعدائهم اللهم اعز الإسلام والمسلمين وارفع كلمه الحق والدين وكثر سواد المؤمنين في مشارق العرض ومغاربها رب الناس أذهب بس في أن الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألم ملك البلاد محمد وولي وليأهدي المولى الحسن اللهم أين الأحقاق الحق وإزهاق الباطل وأيده بطانة صالحة تعينه على خدمة إسلام المسلمين والأمر بالمعروف النهي عن المنكر صل على سيدنا محمد النبي وأزواج المؤمنين وذريتي وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حمد مجيد آمن آمن والحمد لله رب العالمين